بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما وَلَدَ لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد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 وَمَا أَذَرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةَ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْرَبَةَ يَتِيْمًا ذَا مَقَرَبَةَ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةَ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةَ أُولَى اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأمه عليهم نارهم مقصدا